بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم انه الذي انزلكم من نفس واحده وانشأ من نفسها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي وترى الناس سكارى وَسَرَّنَ النَّاسُ سُكَارًا وَلَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَا شَنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدًا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ بِاللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَسْتَلِعْ عَلَى ويشتبع كل شيطان مليئد كذب عليه أنه من سولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من سراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضرة مخلقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجان مسمنا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم قوم يذغنا أ ذلك لل العمر ل شيءنا ييعني بعد عنيشي ووتبل الأماها مدا ووتبل الألها مدا صنا أو زلنا على ينا وأنبت في كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحص وأنه يحيي الموتى وألمه على كل شيء قدير وأن الساعة آسية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هُوَ مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ يَحْسَبُ أَنَّ مَأْوَاهُ عِندَ الصَّخْرَةِ لِيُدْخِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعديد ومن الناس من يعبد الله على حرفهم فإن أصابه خير نقم أن به وإن أصابته بثنة انقلب على وجهه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 إِنَّمَا يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ شَاءَ كَانَ لَهُنَّ يُمْنٌ وَلَيَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُدْرِ بِشَيْءٍ إِلَّا لِلْمَلَائِكَةِ ۖ إِنَّهُ يَكْشِفُ لَكُمْ ۖ إِنَّ وكذلك أنزل له آيات بينات وأن الله يهدي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصالئين والنصارى والمجوس والذين أشرسوا إن الله يحصل بينهم نوم القيامة إن الله عذا كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والزواب كثير من الناس وكثير حص عليه العذاب ومن يهل الله فما له للمسلم إيا الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين ka kon mer la ho se go min yo fab ho min fa o في بطونهم والجلود Yo far من حديد bo e e o كلما اعدو أن يخجوم لنا للهم من يعيد فيها يعيد فيها ولص على بالحنيفه ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات سدر ذي تحتها الانار يحلون فيها من اثامر من ذهب ولاه يحلون فيها من أفاور من ظهب ونؤراء ولباسهم فيها حريب وهجوا إلى الصيد من القول وهجوا إلى خراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسكد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاشب فيه والباد ومن يرد فيه في الحال بضغم ندفه من عذاب أليم وإن بوعنا لإبراهيم مكان البيت ألا دشرت به شيئا وط بثط إين والخم للط إين وال الق إ وَك الصج وَذ في س الحنجأ ص كريجلا لص كريجلا أوعنا كل لظاملي يأسين منين كلب جمط لح م في على القوس الله وَيَأْتُونَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنَ الْأَذَىٰ وَمَا رَزَقَهُمْ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ دَهِينَةِ الْأَنْعَامِ ذَكَرُوا مِنْهَا وَاصْعَمُوا الْبَأْسَ فِي الْفَقِيرِ ثُمَّ يَقْضُونَ كَمَا كَانُوا يُقْضُونَ دُونَ عَدْلٍ وَيَصْرِفُونَ صَوْبَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُرْضِ الشُّرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّذِينَ تَرَبَّى وَرَحِمَتْكُمْ لَنَا وَمَا لَكُمْ إِلَّا مَا يُنْزَلُ عَلَيْكُمْ فَاجْتَمِعُوا بِجَسَدٍ لِلْأُفَاةِ نفاء لله غير مشرك لده ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان فحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب منافع إلى أجل سبيلا ثم نحلها إلى البيت العسيس ولكل أمة جعلنا من تسلي القنص من الله على ما رزقهم من بذينة الأنعام فإذا لكم إلام واحد فنحن أطلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين اليدين إذا نكر الله قبل قلوبهم والصابرين على ما أطابهم والمكين الصلاة والإيمان مَا زَاغَ قَلْبُهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ وَلَٰكِن جَعَلْنَا مَا يَنقُصُهُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ بِنُقْمٍ فِيهَا خَيْرٌ لَّكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاكْتُبْ عثمانَ فإذا وجدت جنوبها فكنوا منها على الخانع والمعسر كذلك فخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقرى منكم كذلك فخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشروا إن الله يدافع للذين آمنوا إن الله لا يحدثوا لخوان كبور قلل للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لغنير الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وَلَا يُؤْذِنُ لَكُمْ أَنَّ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي أَرْضٍ لَّهُ الذِّمَّةُ فَإِنْ قَتَلَكُمْ أَوْ أَخْرَجَكُمْ أَوِ اضْطَهَدَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ وَمَسَاجِدُ يُكْرَهُ فِيهَا الصُّغَرُ وَالْكِبَرُ وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُمَّ مَنْ نَصَرُوهُ إِنَّ اللَّهَ وَأَمْرُهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَلَا أُنْسٌ إِلَّا أَنَّهُ عاقِلَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يَسْلِمُوا كَمَا لَكِنْ لَمَسْنَا هُمْ قَوْمٌ رَحِيمٌ عَذُوذٌ وَقَوْمُ إِدْرَاهِيمَ يَغْلُبُونَ الْوَبَأُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ كُنَّ لِبَنُو سَافَةَ نَزُلُ ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ تجأّطث المسنا وَوهضب وهبان م ت الصيا خال الصنا غض يشي وَأر يعطنا ي قص من أَفَلَمْ يَصْيرُوا فِي الْأَرْوِ فَتَكُونَ لَوْمْ قُلُوبٌ يَعْبِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَامٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّنَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْخُلُوبُ الَّتِيْهِ ويستعجدونك بالعباد ولن يخلط الله وعده وإنه وما عند ربشك ألبس لكي مما تعبوا وجعي من قرية الأمليك لها وليا ظالمة رمى فألتها وإلي المصير قل يا أجل الناس إنما أنا لك النبي مبين Allazi la amununa min as-salihatin yawma wajhuhu l-karim walladhina sa'u bi ayatihi la nu'adhibina l وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ ولا نبي إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا في ثم اللَّهُ فَاعْبُدِ اللَّهَ ۚ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ليد على لا ينفخ في الشهيد نفسا الذين يضلون قلوبهم مرض ونموسى بغلوم اليوم وان الظالمين ليل الذي شهفه في دائره وان الذين يدين موتهم ان الحق من وجهه يهملون بل يملون به دخلت لهم القلوب وان الله هو الذي نادي الذين صراط مستقيم ولا يدون يدين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة مرة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملط يومين لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات والذي نشر وكان نبوه بهاثنا لهم عذاب مهين وَالَّذِينَ لَاجَمُوا فِي الْصَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا عَوْمَاتُونَ يَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رُسَّاً حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ أَلَمْ وَخَيْرُ وَعَدَسِينَ لَيُخِلَنَّهُ مُّبْخَلًا يَرْضَونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَعَقَدَ الْمِثْلِ مَا عُوْخِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيْ عَ innama allahu minamma haladun ghafurdhalika bi annama yunidul layla in hada yunidul وأن الله تريع مصير ذلك بأن الله أزول حسن أن ما يدعون من دونه ورباطر وأن الله يغن عنه كبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف حمد له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله در والغني الحميل ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلس تجريس البحر لأمره يمسك السماء أعلم من شقعان الأرض إلا إِنَّ اللَّهِ النَّاسِ لَرَوْءٌ رَّحِيمٌ وَهُوَ النَّذِيِّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ دُمِيدُكُمْ ثُمَّ وَحِيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ نَكَمُورِ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ فلا ينازعنك بالأمر وادع إلى ربه إنك لعلى هدى مستخير وإن جاملوا سبق لله أعلم مما تعملون الله احكوا بينكم يوم القيامة في فينا كنتون فيه فاخترضون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض لإن ذلك في كتاب إن على الله يسير ويعبدون من دون الله ما من ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما من المعالمين من مصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بالناس تعرف بوجوج الذين شبروا من سر يشادون يخطون بالذين يكون بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كبروا النار وعدها الله الذين كبروا وبئس يا أيها الناس مرب مسنوا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولو اجتبعونه وعي يسره الذباب شيئا لا يسهون في ذوق من ما ما بنى الله حظا لي ان الله لا طويل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الامات إن الله جميع بصير يعلم ما بين أيديه وما خلب العمر إلى الله, إلا الله يزوجع الأمور يا أيها الذين آمنوا شعود الجزء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واسجدوا واعبدوا ربكم واعملوا الخير لعلكم تفلحون اذن هيرو من يحسد قوال بيتاكم وما شارع عليكم في الدين من حمد منة عليكم الله رب المسلمين من قبل و هذا وفي هذا يقرون رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيم الصلاه واعطوا الزكاه واتصلوا بالله مولانا Ana'mal Mawla wa na'man